صلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعاله وصحبه عدد من صلى عليه من الأخيار وعدد من لم يصلي عليه من الأشرار وعدد نبات الأشجار عدد الأحصاء والأمدار وعدد قطرات الأمطار وعدد ما كان وما يكون إلى يوم العشر والقرار وعدد أنفاس المستغفرين بالأسحار وصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلي عليه عدد كلماتك وزنة عرشك ومبلغ علمك يا عزيز يا غفار وصلي عليه عدد الرمال في الفقار وعدد أمواج البحار وصلي على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه كما تعب وترضى وصلي عليه كما ينبغي الصلاه عليه وسلم و سل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين وعلى اهل طاعتك من أهل السماوات والأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وموالينا وقرة أعيننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وحمزة والعباس وطلحة ونبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عمرو بن جراح وسعد وسعيد وعن فاطمة الزهراء وعن أصحاب رسول الله عليهم أجمعين وعن المهاجرين والنصار والخلفاء الراشدين الأخيار وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين